تم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفه العلم وسهل اخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وبعده فهذا هو الدرس الثامن والأربعون في سلسلة دروس السيرة النبوية ومازلنا بصدد الحديث عن الأحكام والمبادئ والعبر المتعلقة بفتح مكة لعلنا وصلنا إلى العنوان الرابع تاملات في كيفيه دخوله صلى الله عليه وسلم الى مكه اول المسائل التي تتعلق بكيفيه دخوله صلى الله عليه وسلم الى مكه ما رواه البخاري من حديث عبد الله بن المغفل رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان وهو على مشارف مكة بصدد الدخول إليها يقرأ سورة الفتح يرجع في تلاوتها وقد زاد ابن إسحاق أيضا فروى الصفة التي كان المصطفى صلى الله عليه وسلم عليها عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل أو بصدد الدخول إلى مكة نعم عند ذي طوى في ذي طوى كان في مشارف مكة الآن أصبح جزء لا يتجزا من داخل مكة كان قد وضع رأسه تواضعا لله سبحانه وتعالى حتى ان عسنونه يعني هذه الشعرات التي في اسفل الشفه السفلى لا يكاد يمس واسطه رحله من شده ما قوس ظهره ومن شده ما تذلل لله سبحانه وتعالى هذا الذي رواه البخاري وهذا الذي ذكره ابن اسحاق وذكره اخرون ايضا على ما يدل يدل على صفة العبودية التي كانت ملازمه للرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أحواله وشؤونه عندما ابتلاه الله سبحانه وتعالى بمشرك مكة وعندما ابتلاه بالأذية التي وصلت إليه منهم ثم زادت هذه الأزية حتى وصلت إلى طردهم له من مكة المكرمة يعني ألجأوه إلى الخروج منها كما ذكرنا آنذاك والشدائد التي انتابته بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمام هذه الابتلاء كان يمارس العبودية لله عز وجل عن طريق الصبر كان الصبر هو الذي يترجم عبوديته لله سبحانه وتعالى يعني رضاه عن الله عز وجل رضاه عن كل ما قد قضى الله عز وجل به عليه الآن انعكس الأمر دانت له مكة التي عانى منها ومن أهلها ما عانى ودخل مكة من أعلى قمم النصر كما رأينا ولو جاز لأحد أن ينتشي بالنصر وأن يزهى به لكان أول من ينبغي أن ينتشي بالنصر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكننا نظرنا فوجدنا أن العبودية هي التي كانت تترجم حاله بالأمس عبوديته كانت تظهر بالصبر صبر المصطفى صلى الله عليه وسلم على كل ما يرى ويعاني نعم ولا داعي إلى أن نذكر أنفسنا بأنواع الأذية التي لقيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمارس عبوديته لله عز وجل آنذاك وكانت ترجمة هذه العبودية الصبر الآن انطوت تلك الأنواع كلها من الابتلاءات واستبدل الله عز وجل له بها النصر والقوه والمكانه نعم واخضع اعدائه ايما اخضاع لحكمه طيب هنا ايضا نجده صلى الله عليه وسلم يقابل هذا الذي اكرمه الله عز وجل به بالعبوديه لكن العبودية هنا تترجم بالشكر هناك بالصبر وهنا بالشكر ولا نعني بالشكر الكلمة التي اعتدنا عليها والتي أصبحت من كلماتنا التقليدية كلمة نحمد الله نشكر الله لا الشكر الذي عبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم عن عبوديته لله هذا التذلل الذي رويناه الآن عن المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا انكسار لله عز وجل تلاوته لسورة الفتح وهو يترنم بها كما سنقول نعم هذا هو لسان الشكر الذي كان يعبر عن عبوديته صلى الله عليه وسلم لله ذاك يعني أنه صلى الله عليه وسلم يعلن بحاله ولسان الحال أقوى من لسان المقال في أكثر الأحيان كان يعبر بلسان حاله لمولاه الأجل سبحانه وتعالى قائلا. إن هذا كله تفضل منك علي ليست لي يد في شيء من ذلك قط فلم أنتصر على هؤلاء الذين كانوا إلى الأمس الدابر يؤذونني ويسئون إلي بقدرة مني أو بتخطيط من عندي إطلاقا أو بجند لي وإنما هو نصرك الذي آتيتني إياه فضلك الذي متعتني به وأنا مجرد عبد لك بالأمس ابتليتني كنت صابرا وليس لي إلا الصبر واليوم أكرمتني وأنا شاكر لك وليس لي إلا الشكر فالعبد شأنه إما الصبر عند الابتلاء وإما الشكر عند الرخاء هذا هو لسان حال المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقي أن نقول النبي عليه الصلاة والسلام قدوتنا والبارئ عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وما شيء من تصرفات المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا وهو تعليم لنا وتنبيه لكل منا أن نحذو حذوها وأن نسير على نهجه نعم طيب معنى هذا الذي قلناه أن النبي عليه الصلاة والسلام في الوقت الذي يمارس عبوديته لله عز وجل في كل الأحوال والتقلبات يعلمنا كيف نمارس نحن أيضا عبوديتنا لله في سائر الاحوال والتقلبات ان ابتلينا بالضراء ونسال الله العفو والعافيه يعني المصائب ينبغي ان نعلن عبوديتنا لله عز وجل بالصبر استرضاء لله عز وجل واستنزالا لرضاه عز وجل عنا نعم نقول له لك العتبى يا ربي حتى ترضى كما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول وعندما تغيب الضراء وتظهر في مكانها السراء يعني النعم ما ينبغي أن نسكر بها ما ينبغي أن تأخذ النشوة بها إلى درجة الطغيان أبدا بالعكس ينبغي أن يكون التفاعلنا تفاعلنا مع السراء مثل تفاعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إذا ابتلينا بعداوة الأعداء هذا نوع من الضراء نلجأ إلى الله عز وجل كما كان يلجأ المصطفى صلى الله عليه وسلم وننكسر ونتذلل لله عز وجل الصابرين شاكين إليه أمرنا نعم فإذا غابت هذه الحالة واكرمنا الله عز وجل بنصر ونسأل الله عز وجل أن يكرمنا بنصره القريب في هذه الحالة ما ينبغي أن نزهى بهذا النصر ونقيم أقواس النصر وما إلى ذلك ونعبر عن بهجتنا لهذا النصر بما يسخط الله سبحانه وتعالى لا لا ما دمنا منسوبين إلى هذا النبي الكريم ينبغي أن ننهج نهجه في كلتا الحالتين نعم طيب لماذا لا نكون كذلك لماذا نحن الآن نمر في مرحلة الابتلاءات ابتلينا بما تعرفون نعم من المصائب من يعني هذا العدو الشرس الذي أطبق علينا من كل الجهات طيب ماذا كان يصنع المصطفى صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحاله كان ديدنه التجاء إلى الله هي العبودية بكل الأحوال التضرع إلى الله الدعاء التذلل الانكسار كان يمضي الليل كله وهو يستنزل النصر من عند الله يلجئ الى الله سبحانه وتعالى وانتم تذكرون شانه يوم بدر تذكرون شانه يوم الاحزاب الخندق كل الغزوات في كل الأحوال في كل حالات الشد نعم هذا غير ما خفي عنا لياليه الطويلة التي كان يمضيها راكعاً ساجدا متذللا منكسرا داعيا نعم طيب لماذا ونحن نعتز باننا من امه حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ونحن من امه الاستجابه لا من امه الدعوه فقط ونحن نرفع الراس عاليا بان لنا اسوه برسول الله صلى الله عليه وسلم طيب لماذا لا نسلك هذه المسالك على كل المستويات فيه من الناس من يفعلون كما كان يفعل رسول الله تماما لكن لا يكفي النبي عليه الصلاه والسلام ما كان هو وحده كان هو واخص درجه من اصحابه والعموم والكل كانوا على نهج واحد يعبرون عن عبوديتهم أثناء الابتلاء بماذا؟ بكثرة الانتجاه إلى الله وكسرة التضرع والسؤال نعم والصبر رضا عن الله سبحانه وتعالى نحن أيضا ينبغي أن نكون على كل المستويات من أعلى قمة, قمة المسؤولية إلى أن الدرجات ينبغي أن تكون العبودية لله ديدلنا ينبغي أن نتجه إلى الله عز وجل أثناء ورود هذه المصائب إلينا بالنهج كما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يتجه بها إلى الله عز وجل اين أين هذا الاتباع للرسول الله؟ صلى الله عليه وسلم. وغدا ونحن نتفائل غدا قد يكرمنا الله عز وجل بالنصر المبين وقد يمعد عنا هؤلاء الذين استزلونا وغابت مهابتنا مهبت التاريخيه من قلوبهم كان في يوم من الايام لنا مهابه في قلوبهم ثم غابت ربما الباري عز وجل أكرمنا نعم يوما ما ونسأله باري عز وجل أن يكون ذلك اليوم قريبا نحن نتفائل بالنصر طيب كيف يكون حالنا ونحن نستقبل هذا النصر مفروض أن يكون حالنا كحال المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا كان أفضل الورى ذاك الذي مدحه ربنا في كتابه المبين وانك لعلى خلق عظيم فانك باعيننا هذا النبي الذي لم تغب عنه مدى يعني لم يغب عنه ثناء الله عز وجل عليه وما ذلك هذا كان شانه عندما كان يدخل مكه منتصرا من أعلى قمم النصر إكرمنا الله بالنصر هكذا ينبغي أن يكون حالول وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك وأنا على يقين أننا إن عاهدنا الله عز وجل أن نستقبل نصره كما استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم تأييد الله عز وجل بهذه الطريقة نعلن عن عبوديتنا لله عز وجل نعلن عن شكرنا له سبحانه وتعالى بعيدين عما يسخط الله سبحانه وتعالى إن عاهدنا الله بصدق أن نكون كذلك لسوف نجد النصر قريبا نعم النصر ات ووشيك وليس بيننا وبينه إلا أن نفعل ما كان يفعله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم حالة العبودية هي أجل ما يمكن أن يتمتع به العبد تجاه ربه سبحانه وتعالى ما في حال من اللذة تنتاب الإنسان مثل شعور الإنسان بلذة مملوكيته وعبوديته لله سبحانه وتعالى لما ربي عز وجل بيكرمك بالنصر بالتوفيق بيبعد الأذى عنك مين يفعله ربك عز وجل طيب بهذه الحالة عبوديتك تهيمن على كيانك شعورا ولذه وحبورا وتناجي الله سبحانه وتعالى يا ربي مين أنا بها النصر بهالنصر التوفيق فما بالك عندما يكون النصر للأمة كلها طيب شيء اخر يروي لنا عبد الله بن المغفل ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يدخل مكه بهذه الصوره بهذه الحال وهو يتلو سوره الفتح يرجع في تلاوتها ما الترجيع الترجيع لون من الوان الترنم ان التغني بقراءه القران وحتى إن عبد الله من يقول لولا أن يجتمع الناس علي لرجعت لكم ترجيعه يعني كنت قلته أريت الآيات التي كان يقرأها تماما كما كان يقرأ إذن الترنم بتلاوة القرآن أمر مطلوب نعم ترنم يعني أن تجمل صوتك بالقرآن ولا أقول أن تجمل القرآن بصوتك لا بتجمل صوتك بالقرآن نعم أمر مطلوب يعني التغني بالقرآن أمر مطلوب وعلى هذا اتفق جمهور الأئمة كما قال الإمام النووي في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن والذين خالفوا وقم في خلاف الموضوع لكن الذين خالفوا بالظاهر إنما أرادوا الترنم الذي يودي بشيء من أحكام التجويد يعني إذا تغلب التنغيم أو الترنم على الانضباط بأحكام التجويد عندئذ هذا الترنم غير جائز نعم تمام يعني ربما كان في الناس من يترنم في تلاوة القرآن بطريقة دعم يجعل المد الطبيعي مد ست حركات مثلا هذا غير جائز أو العكس وهكذا يعني هنالك مخارج سليمة ينبغي أن نحافظ عليها عند نتقن بالقران لأنها هي الطريقة العربيه التي ينزل بها كتاب الله سبحانه وتعالى ينبغي أن نؤدي التلاوه كما كان رسول الله يؤديها وكما نقل عن فم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن كلام عربي مبين كما وصفه ربنا سبحانه وتعالى فالمطلوب أن تجمع بين الانضباط باحكام التجويد واحكام التجويد ليس كما يظن بعض العوام التجويد يعني التنغيم لا التجويد اخراج حروف القرآن من مخارجها الحرف المفخم مفخم المرقق مرقق حروف الاستفال استفال الاطباق اطباق وان ترعى المدود المد اللازم لازم الجائز جائز الطبيعي طبيعي وهكذا هذا معنى التجويد المطلوب أن نجمع بين التجويد وبين الترنم هذا هو الشيء الذي اتفق عليه العلماء نعم طيب هذه انتهينا منها لاحظنا شيء آخر أثناء دخول المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى مكة أنه فرق أصحابه في عدة مداخل إلى عدة مداخل لمكة نعم كلف سيدنا خارج الدمولي أن يدخل من أدنى مكة وهو دخل من اعلاها وناس ثانين دخلوا من جهة أخرى طيب لماذا من أجل أن يفوت المصطفى صلى الله عليه وسلم فرصة القتال على أهل مكة طبعا عندما يتفرق المسلمون داخلين مكة من هنا وهنا وهنا وهنا تفوت فرصة التركيز في القتال على المسلمين وهذا ما كان طيب ما الذي يبتغيه المصطفى صلى الله عليه وسلم من وراء ذلك يبتغي أن يكون فتح مكة فتح مرحمة وسلم كما قال لا فتح ملحمة وقتال نعم ولذلك رد المصطفى صلى الله عليه, الله عليه وسلم على ذاك الذي قال اليوم يوم اليوم الملحمة اليوم تستحل الكعبة فقال لا اليوم يوم المرحمة اليوم تكسى الكعبة نعم وهذا من وحي الله عز وجل لحبيبه المصطفى كل ترتيب ربك كل رحمة رب العالمين أرض جعلها الله عز وجل موئل السلم وأمام ما شاء الباري عز وجل أن يجعل هذه الأرض مكانا نعم تسيل فيها الدماء طاقا كل ترتيب رب العالمين نعم المقدمة التي رأيناها والتي تتمثل في صلح الحديوه مقدمة من أهم المقدمات لأن يكون فتح مكة فتح مرحمة وسلم ثم الطريقه التي دخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وأمر أبو سفيان عندما جاء بأبي سفيان وعندما عدا أبو سفيان يقول من دخل داره فهو آمن ومن دخل البيت فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن كل ذلك وسائل تجمعت في سبيل هدف واحد الباري عز وجل شاءه ألا وهو أن يكون فتح مكة فتح سلم فتح مرحمة وسلم لا فتح ملحمة وقتال والآن ننتقل إلى طائفة من الأحكام التي تخص الحرم المكي. النبي عليه الصلاة والسلام عندما خطب وقرأنا خطبته تضمنت خطبته طائفة من الأحكام تتعلق نعم بالحرم المكي ما هي هذه الأحكام أولا لاحظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نها عن أي قتال يمكن أن يقع في الحرم المكي نعم وتذكرون أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى بارقة السيوف تلتمع عن بعد في داخل مكة استنكر وسأل فقيل له إن خالد بن الوليد قتل فقاتل قال قضاء الله خير يعني مدام قتل طيب فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن مكة حرمها الله يعني حرم فيها القتال ولم يحرمها الناس لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسفك بها دما ولا وان يعضد بها شجرا يعني يقطع شجره فان احد ترخص في قتال فيها بحجه ان النبي عليه الصلاه والسلام جمعته سيدنا خالد قاتل فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن له ساعة من نهار إذا هذا الحكم واضح ولا خلاف فيه بشكل من الأشكال طيب لكن العلماء تساءلوا عن كيفية تنفيذ هذا الحكم عندما يكون هنالك مشركون يقومون بنوع من الاذى وقد دخلوا مكه دخلوا الحرم ماذا نصنع كذلك عندما يكون هنالك بغاه مسلمين ثارت ثائرتهم وبغوا على ولي امر المسلمين في داخل مكه لنفرض طيب ما السبيل كذلك تساءلوا عن اقامه الحدود اذا شخص ارتكب موجب حد ما السبيل الى ذلك الجواب عن هذه الاسئله كما ذكر علماء الشريعه الاسلاميه ان مساله المشركين محلوله لان المشركين لا يمنعون من الدخول الى مكه نعم لا يجوز لمشرك يعني المشرك اي شخص غير مؤمن يعني ان يدخل مكه وذلك بإعلان صريح من بيان الله عز وجل القائل إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا لا نؤذيهم لكن لا نسمح لهم بالدخول إذن المشكلة محلولة في هذه الحالة فإن اقتحموا جل العلماء قالوا في هذه الحالة نصده نقاتلهم يعني لا مانع من ان نقاتلهم وهم في خارج الحرم ونصب القتال واسبابه عليهم ونحن في داخل الحرم لا اشكال في ذلك قط طيب والبغات البغات معروف شاننا اليس كذلك فئه من المسلمين تثور على ولي امر المسلمين وتبغي عليه نعم وتتمرد على النظام السائد هؤلاء يسمون بغاة وان كانوا مسلمين وهم مسلمون هؤلاء موجودون فيه داخل الحرم ما السبيل جل الفقهاء ومنهم المالكيه والشافعيه قالوا يجوز ان نقاتل البغاه لان مقاتله البغاه حق من حقوق الله سبحانه وتعالى وليس حقا من حقوق العباد ولذلك يجوز ان نقاتل البغاد نعم هنالك قله قالوا لا يعني نحاول ان نلجئهم الى الخروج نلجئهم الى الخروج فاذا خرجوا قاتلناهم نعم ولكن الجمهور على انه لا اذا لم نجد سبيلا لاخماد فتنتهم والقضاء على البغي الا عن طريق القتال قاتلناهم لان هذا الواقع يعني ممارسه لاخف الضررين اخف الضرر اذا ما قتلوا هن بده قاتلو يعني القتال قائم بكل الاحوال فلان نقاتل البغي حتى نجتث شافه البغي افضل من ان نترك البغاتهم يقاتلون طيب وإقامة الحدود أيضا ذهب الشافعية والمالكية وهو فيما أذكر رأي من آراء الإمام أحمد إلى أن الحدود تقام عليهم في داخل مكه لا حرج لانه هذا مستثمر نقيم عليهم الحدود ومنهم من قال لا نخرجهم من الحدود نضطرهم إلى الخروج من الحرم ثم نقيم عليهم الحدود بعد ذلك هذا هو باختصار تنفيذ الحكم الذي ذكره لنا رسول الله وهو أول حكم من أحكام الخاصة بالحرم المكي. حكم آخر ذكره سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريم صيده نعم قال لا يقتل خلاها نعم ولا يقتل صيدها فإذا الحيوانات الطليقة التي في الحرم لا يجوز لنا أن نصطادها أو أن نتلفها وإذا اصطاد إنسان حيوانا من هذه الحيوانات وجب عليه أن يخلي سبيلها أتلفها إذن ينبغي أن يدفع الجزاء الذي يدفعه المحرم نفسه ما الذي ينبغي أن يدفعه نعم هكذا نعم أمر الله سبحانه وتعالى لكن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى يعني خمسة أنواع من الحيوانات لأذاها ولضرارها الغراب الحذاء الفأر الكلب العقور العقرب الحقيقة العلماء قالوا يعني طيب بس هذولي ليش ما في حيوانات تانية مؤذية قالوا النبي عليه الصلاة والسلام يعني ذكر نماذج من الحيوانات المؤذية أن هذه لا بأس فمعنى ذلك أن الحيوانات المؤذية الأخرى تقاس عليها مثل الحي النبي ذكر الأقرب لكن ما ذكر الحي الحي أفضل نعم والسباع الضاري نعم من أين فهم العلماء هذا الكلام من كلام النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك لما قال ولا يختلى خلاها يعني لا يقطع نباتها النبات الذي خرج بذاته لا الذي لا المزروع طبعا ما زرعوا الناس إلا من أجل أن يجتثوه فيبيعه ويأكل منه لكن النبات الطبيعي لا يجوز لنا أن نقطف شيئا منه ويغيب هذا عن بالي كثير من الناس الحجاج كذا يرى زهره يرى شيء رأسا يخطفها كما لو كان يراها في حديقتي لا هذا غير جائز نعم طيب فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا يختلى خلاها قال أحد الصحابة وهو يسمع كلامه قال يا رسول الله إلا الإذخير الإذخير عبارة عن شجرة كل شك ويعظم واذا ظهر في الطريق سد الطريق تقريبا وهو شوك اسمه اذخر فاحدهم يعني بلطف قال يا رسول الله شو رايك بالاذخر إلا الاذخر قال الا الاذخر نعم لماذا لانه مؤذن فيجوز ان نقيس على الاذخر غيره مما يكون مثله يعني كذلك كشجر شوك مثل الاصغر تماما بس له اسم ثاني نعم نعم قال العلماء وهذا من قبيل تخصيص القياس للنص والقياس يجوز ان يخصص النص والحديث في هذا ينقلنا الى قاعده من قواعد الاصول ما في داعي لذلك بس المهم ان نعلم أن الصحابه لما عرفوا ان المصطفى صلى الله عليه وسلم قد استثنى الشوك المؤذي من عموم النبات نعم قاسوا إذن كل أنواع النباتات المؤذية يجوز ان نجتثها كذلكم الحيوانات المؤذية يجوز لنا أن نقتلها أو أن نصطادها هذا أيضا من الأحكام التي ينبغي أن نتبينها وأن نعرفها كذلك من احكام الحرم هذا ينبغي أن نعرفه ولا ننساه ايضا كل منا يتعرض لذلك ينبغي إذا دخل الإنسان الحرم المكي أن لا يدخله إلا محرما إما بعمره أو بحج قال العلماء إلا الذين يدخلون ويخرجون دائما مثل السائق دائما طالع فائد طالع فائد نعم الحطابين الذين لهم يعني وظيفة تقتضيهم دائما أن يكونوا إما داخلين الحرم أو خارجين هؤلاء يستسنون لأنه فيه حرج وما جعل عليكم في الدين من حرج لكن ما عداهم ينبغي أن لا يدخلوا مكة إلا محرمين لكن هل هذا واجب أم مندوب جمهور الفقهاء قالوا هذا واجب الاحناف وغيره هذا واجب بيدخل مكه لازم يكون محرم اما بعمره او بحج الساده الشافعيه قالوا لا هذا مندوب نعم يندب ان يدخلها محرما فان لم يشاء لا يرتكب وزرا بذلك وسبحان من جعل خلاف الائمه رحمه هو مو حديث لكن اقول سبحان من جعل اختلاف الائمه رحمه ويا عجما لمن يضيق ذرعا بخلافات الائمه رب عز وجل باب فتحه لك لماذا تضيق على نفسك نعم في ناس بفوتوا طيب في عليه حرج يشوف مذهب الامام الشافعي انه يسن مو واجب يدخل بهذا الشكل نعم لكن لو يتيح له لا الافضل ان يدخلها محرما نعم وهكذا طيب ايضا من من احكام الحرم المكي حرمه تمكين غير المسلمين من الاقامه فيها اما الاستيطان فبالاتفاق لا يجوز ان نمكن غير مسلم من الاستيطان في الحرم المكي وأما الدخول مروراً ففي خلاف هناك من قالوا حتى الدخول من الفقهاء قالوا غير جائز نعم أمريكا رائع جاي رايح ما أحد يقول له لا لا تدخل وانتم مسلمين ليش غير المسلم لما بده يدخل نعم من مكة تمنعه ماذا نقول نقول حرية الرأي بواد وهذا الذي شرعه الله في واد آخر مشان لحتى نحمي حرية الرأي تبعكم يقولوا عنا وروحوا اشتغلوا اللي بدكن يا بمكة ما نكون قاعدة مكة بلد حرمها الله عز وجل على غير من آمن بالله سبحانه وتعالى صاحب هذا البيت الحرام لكن تفضلوا عيشوا أينما احببتم ما نحن حرمنا على هؤلاء الناس دخول مكة الله اللي حرموا لما نحن من حرموا تعبوا حاسبونا واضح كيف نعم هكذا لكن نقول في الوقت ذاته نقول له اخرج <تصفيق> الى خارج دائره الحرم المكي ثم مارس كفرك كما تشاء بعيدا فحريه الراي ما دنونا اليها لكنه حكم اخر قضى الله عز وجل به ينبغي ان نتبينه الآن ننتقل إلى أمور نتأملها عندما دخل الرسول الله صلى الله عليه وسلم جوف الكعبة قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام استدعى عثمان بن طلحة وأخذ مفتاح الكعبة وفتحت له الكعبة وأخرجت منها الصور التي كان فيها ثم دخل طيب دخل صلى أم لم يصلي؟ روى البخاري من حديث عبد الله بن عباس أنه صلى الله عليه وسلم دخل جوف الكعبة وخرج ولم يصل لكن سيد عبد الله ما دخل معه إلا أن سيدنا العباس روى أن رسول الله دخل الكعبة ولم يصل مسلم في صحيحه روى من حديث عبد الله بن عمر أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم دخل جوف الكعبة وكان هو معه وبلال وأسامة نعم كانوا أيضا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كمان عثمان من طلع الحاجب البيت يقول نبي عليه الصلاة والسلام نعم ساريتين عن يمينه وواحد عن عن ساريتين عن شماله وواحده عن يمينه وثلاثه وراءه وصلى ركعتين صلى الله عليه وسلم اي الروايتين نعتمد ايها الاخوه كان عبد الله بن عمر هو وبلال واسامه بن زيد ومين عثمان الحجبي طيب كلهم قالوا النبي عليه الصلاه والسلام صلى اذن نرجح روايه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبه لأن المثبت مقدم على النافع قاعدة ثانيا لأن الذي يروي أنه صلى وين كان كان مع النبي عليه الصلاة والسلام فسيدنا العباس خيل له أنه لم يصلي نعم ومن ثم قال الفقهاء لا مانع من أن يدخل الإنسان إلى جوف الكابة ويتجه إلى جدار من جدر الكعبة بس ما يتجهل الباب والباب مفتوح لا نعم ويصلي ما شاء أن يصلي فريضة ونافلة أكثر الفقهاء قالوا يجوز أن يصلي الفريضة والنافلة نعم لا لا, لا حرج نعم بقيت هنالك مسائل أخرى <تتعلق>, تتعلق أيضا بفتح مكة والأحكام التي ينبغي أن نفهمها أو العبر التي ينبغي أن نأخذها ونجنيها من دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة إن شاء الله سنتابع حديث عنها في الدرس القادم إن أحيان الله تعالى والحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد ان جمعتنا في هذه الرحاب اللهم لك الحمد ان جمعتنا على دراسة سيرة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام لك الحمد على نعمة الإيمان لك الحمد يا رب أن جعلتنا من أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ولك الحمد أن جعلتنا من أمة الاستجابه لسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا جميعا تحيه وسلاما اللهم كما آمننا به ولنره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا رب العالمين اللهم صل على عبدك ونبيك محمد الحبيب العالي القدر العظيم الجاهل وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين اللهم توب علينا توبة نصوحا لا ننكثها أبدا وألزمنا سبيل الاستقامة لا نزيغ عنها ابدا وأخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة وردنا بقضائك وقدرك يا رب العالمين يا رب أدخلنا يوم القيامة في شفاعه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم يا رب اسقنا يوم القيامة من يده الشريف شربة هنيئة لا نضمأ بعدها يا رب العالمين يا رب لا تجعلنا لا تجعل إخواننا وأحبابنا وأصحابنا ممن يذادون ويطردون عن حوض رسولك صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يا رب أوزعنا النفي بالعهد الذي عهدناك عليه والذي عهدتنا عليه يا ذا الجلال والإكرام يا رب اصلح حال قاده المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب اجمعهم على ما يرضيك واصرفنا واصرفهم عما لا يرضيك يا رب العالمين يا رب نسألك بذل عبوديتنا لك نسألك بعظيم افتقارنا إليك نسألك بأنك ربنا الغني عنا ونسألك بأن عبادك الفقراء إليك أن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأن تصفح عنا صفحك الجميل يا رب العالمين إلهي أنت غني عن طاعاتنا ونحن فقراء إلى رحمتك وجودك يا ذا الجلال والإكرام يا رب اسقنا مزيدا من الغيث يا رب اسقنا مزيدا من الغيث تليق بكرم وجودك يا ذا الجلال والاكرام يا رب انا لا نشمع من فضلك وجودك يا رب اننا دائما محتاجون الى عطائك من علينا بمزيد من العطاء من علينا بمزيد من الكرم يا رب العالمين عاملنا بما انت له اهل من الكرم والصفح والجود ولا تعاملنا بما نحن له اهل يا ذا الجلال والاكرام مائدتك عامرة لا تنقصها ذنوبنا يا رب العالمين يا رب العالمين لا تنقصها أخطاؤنا يا رب العالمين لا تقطع الأبواب من الوصول إلى مائدة فضلك وكرمك وجودك يا رب العالمين من علينا بنعمك التي لا تحصى يا رب اختم حياتنا جميعا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وانت راضي عنه إلهي إذا حانت رحلتنا عن هذه الحياة الدنيا فكره إلينا الدنيا بكل ما فيها وحبب إلينا لقاءك واملا قلوبنا شوقا إليك يا رب العالمين خفف علينا سكرات الموت يا رب العالمين بوابة الموت التي هي الحاجز بيننا وبينك يا, يا رب ساهر اجتيازها علينا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحبين يا أرحم الراحبين يا أرحم الراحبين استجبت على جميعا والحمد لله رب العالمين